Surah Ibrahim Bismillah ar-Rahman ar-Rahim Alif lam ra Khitab un anzalnaahu ilayka Litukhrid jennas Min al-zulumati ila n-nur ila n-nur b-Izm-Rab-Ihim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 ربكم عظيم وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد وقال موسى إن تكفروا أن مَ في الأرض ج وَم الأرضِ ج فَإَّ الله غَلَ غَن حَم لَ يأتِكُم نبع الذيذينَ ي قَبِكُم قَوْوح وَعَ وَسَمودَ وََّذينَ مِ بهِم لا يعلملَهم إَِّ الله جاهد رَدُّوا اَيْدِيَهُمْ فَرَدُّوا اَيْدِيَهُمْ فِي افْوَاهِهِمْ وَقَالُوا إِنَّا كَفَرْنَا وَقَالُوا إِنَّا كَفَرْنَا بِمَا أُرْسِلْتَ بِهِ وَإِنَّا لَفِي شَكٍّ مِّمَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ مريد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 صُدونَعََّا كَ يعبُدُ بَ فَأْدُونَ بِسطَان مُبين قاللَت لَم رُسُلُون بِحْنُ إَِّ بَشَر مِثلُكُم وَل الله غَ يَمُ عَ مَ شَاء مِن, من عبادِك وَم كانََ لَن وَكُ بسُ القَان إِ بإذمِ الل وَوع الله فَةَ وَكلِهِ مؤن وَمَانا النانَت وَكَانَ علىى الله وَقِه داَان سُنا وَلا نصمِرًا عَ مَي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 يتجرعه ولا يكاد يسيغه ويأتيه لموت من كل مكان وما هو بميت ومن ورائه عذاب غليظ مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد, كرماد اشتجت به الريح في يوم عاصف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 ونذا ذلك على الله بعزيز وبرسول الله جميعا فقال الضعفا فقال الضعفا للذين استكبروا اننا لكم ان كننا لكم تبع فهل انتم فهل أن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 فَاسْتَجَبْتُمْ لِي فَلَا تَنُونُونِي وَلَنُؤَنُ أَنفُسَكُمْ مَا أَنَا بِمُصْرِخِكُمْ وَمَا أَنتُمْ بِمُصْرَخِي إِنِّي كَفَرْتُ بِمَا أَشْرَكْتُمُونِ مِنْ قبل إِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ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 سلوا نها وبئس القرار واجعلوا لله ان دادا يضل عن سبيله قلت متع فان مصيركم الى النار قل لعبادي الذين امنوا يقيموا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 رَبِّ إِنَّهُنَّ أَضْلَلْنَ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ فَمَنْ تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ رَبَّنَا إِنِّي أَسْكَلْتُ مِنْ دُرِّيَتِي بِوَادِ بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم فاجعل أفئدة من الناس تهوي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 إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعين روسيهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا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 وبرزوا لله الواحد القهار وترى المجرمين يومئذ مقرنين في العصباد سرابينهم من قطران وتغشى وجوفهم النار